بسم الله الرحمن الرحيم والعابيات الغدفان والمرياة الغدفان والجوء من الله صدقا فأسرنا به النطعان فأسروا به شمحا إنو الإنسان في ربه نتنود وإنه على فاشكة شبيئين وإنه لحب bir kesin,